وهو الرَّحِيمُ الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم الطال ذرة في السماوات ولا في الأرض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 والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي وانزل إليك من ربك هو الحق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 إِن شَاءَ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَاجِبَالُ أَوْ بِعْهُ مَعَهُ وَالطَّيرُ وأَلَنَّ لَهُ الْحَديدَ أَن يَعْمَلَ سَبِغَتِهِ وَقَدْرٌ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُ صَالِحَةً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَيْسُ لِي مَا نَرِيحَ غُدُوَهَا شَهْرُ وَرَوَاحُهَا شَهْر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 بَتُ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مِمَّا سَاتِ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيْنَتِ الْجِنِّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَلَمْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب وخور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَتْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورِ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 تاح العليم قل اروني الذين الحقتم به شركا كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما ارسلناك الا كاف بَتَمَ مِنَ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ نَزُولِ الْفَاهِ إلَّا مَنْ آمَنَ إلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْضَعْفِ بِمَا عَمِلُوا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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَاءُ لَا إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيٌّ مِنْ دُونِهِمْ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم فاليوم لا يملك بعضكم لبعضهم نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا تُتَلَعَ لَيْمَ آيَاتُنَا بِيَنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَا وَقَالُوا مَا هَذَا إلَّا إبْكُمْ مُفْتَرَى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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدٍ